الدرس السادس والعشرون بعد المئة من الجنداني بحروف المعاني بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى بعد. قال المراد رحمه الله تعالى وهو الحسن بن قاسم وكنيته أبو علي قال لعل لعل وهذا هو الحرف الثالث عشر من أحرف المعاني الرباعي وهي السد عشر قال حرف له قسمان هذا تقسيم هذا تقسيم قال الأول أن يكون من أخوات إنا أخوات إنا إن, أخواتي إن, إن في العمل ضائرها في العمل ضائرها في العمل قال فينصب الاسم ويرفع الخبر ومذهب أكثر النحويين أنه حرف بسيط يعني غير مركب الاصل في الحروف البساطه الاصل في الحروف البساطه هو ان لامه الاولى اصليه وأن ان لامه الاولى اصليه قال وقيله هو حرف مركب ولامه لامه الاولى لام الابتداء. وقيل بل هي أسائلة لمقرر التوكيد بدليل قولهم علّ في لعل وهذا مذهب المرض جماعي من البصريين قال ولعل لها ثمانية معان ثمانية معان قال الأول الترقي وهو الأشهر نحو لعل الله يرحمنا وهذا هو الأصل فيها قال ثاني الإشهاق نحو لعل العدو يقدم وهو انتظار الأمر المكروه في ذاته لا في عاقبته قال لعل العدو يقدم والفرق بينهما أن الترجي في المحبوب انتظار الأمر المحبوب ترجي والإشهاق في المكروه ما مع الاشاق في المكروه انتظار الأمر المفروف في ذاته وأما في عاقبته فلقاء العدو ودفع العدو وجهاده هذا من الخير صلاة القسوم للنساء في هذا المصنع وكان صلاة القسوم للنساء سيكون في المصنع الإسلام وصلاة القسوم للنساء سيكون في المسجد وعلى الله قال الثالث التعليل هذا معنى أثبته الكسائي علي بن حمزة ولا أخفى سعيد بن مسعدة وحمل على ذلك ما في القرآن من نحو لعل... لعلكم, ت... لعلكم تشك... تشكرون لعلكم تهتدون أي لا تشكروا ولا تهتدوا اللي... قال الأخفى المعاني كتاب له لعله يتذكر لعله يتذكر نحو قوي الرجل لصاحبه افرغ لعلنا نتغدى والمعنى نتغدى ومذهب شيئا المحققين أنها في ذلك كله للترجي وهو ترجي للعباد وقوله تعالى فقول له قول لينا لعله يتذكر أو يخشى معناه ذهبها. على رجائكما ذلك من فرعون قال الرابع الاستفهام وهو معنى قال به الكوفيون تبعهم ابن مالك وجعل منهم ما يدريك لعله يزكى والله وقول النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الانصار وقد خرج اليهم مستعجلا لعلنا عجلناه وهذا عند المصريين خطا والآية عندهم ترجي والحديث اشفاق وذكر ابو حيان انه ظهر له ان لعل من المتعلقات لأفعال من المعلقات لافعال القلوب يعني من المعلقات التي تعلقها عن العمل لفظا تجعلها محلا ومنه ما يدريك لعل الساعة تكون قريبه وما يدريك لعله يزكى قال ثم وقعت لأبي علي على شيء من هذا هذا ابو حيان صاحب البحر المحيط التفسير قال الخامس نقل النحاس عن الفراء ايح ابن زياد والطوال ان لعل شك وهذا عند البصريين خطأ ايضا قال وقالة مرسل لعل هي لتوقع مرجو لتوقع مرجو او مخوف والذي عنده الصيف صحيح لعله يتقى مرجونا مخوف قال وقد لمح فيها معنى التمني من قراءة الطلعة بالنصب وهي في حرف عاصم في حرف عاصم أي في قراءة عاصم يطلقون السلف الحرف ويجزون القراءة وقال الجزولي وقد وقد وقد أشربها يعني ضمنها معنى شربها ضمنها معنى ليت من قرأ فانطلع نصبا وانما محتاج إلى هذا التأويل لأن الترجي ليس له جواب النصوب عند المصريين وقد تقدم في الفاء ذكر الخلاف في ذلك قال ابن يعيش والفرق بين الترجي والتمني أن الترجي توقع امر المشكوك فيه أو مظلوم والتمني طلب أمر وهو الحصول وربما كان مستحيل الحصول نحو ليت كانت القضية قالوا في لعل اثنى اثنتا عشرة له وهي لعل وعل ولا عنة وعنا ولا عنة وأنة ورعلة ورعنا ولا غنة ورغنة وهذه الثلاثة بالغير المعجمة ولا علت بساتئنيف وقتل في الغين المعجمة في في ثلاثة في تلك اللغات الثلاث فقيل هي بدل من المهرة وقيل ليست بدل منها قال صاحب رسول النباني وهو أظهر لقلة جود الغين بدلا من العين ولذلك جعل غن بالمعجمه حرفا مفردا بباب طيب هذه اللغات يعني الأولى أن نقول هي لغات مستقلة أي كل لغة مستقلة ليست إحداهما بدل عن الآخر وإنما هي لغات مستقلة مسمع فمنها باللام وسمعت باللام وبدون اللام وهذا كله الوغاق قال وما سيئ ما ذكرته من أحكام لعل لا حاجه إليه هنا غيب القسم الثاني إن شاء الله ندرسها غدا السلام الله خير الحمد لله رب العالمين